İttıxhû, aynan hûm jûnnete fâcddû ʿan sâbilillâh. i̇n إنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة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 ان المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجنا الاعز منها وَلِلَّهِ ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون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 يقوم مما رزقناكم من قبل أي يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني أَأَجَلٌ قَرِيبٌ فَأَصَدَّقَ وَأَكُم مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَيْسَ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَأَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ